تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وأبا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 من الآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يبني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة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 أم لم يُنبَّأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفَى ألا تزِرُوا زرَةً وزرَة أخرى وأليس للإنسان إلا مسعى وأن سعيه سوف يُرى وأن سعيه سوف يُرى ثم يُجْزَاهُ الجَزَاء الأوفى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 من نطفة إذا تمنا وأن عليهم نشأة أخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح